بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او عليه ورتل القرآن ترتيلا <تصفيق> إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطؤا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وجحيما وطعاما ذا غصرة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا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 السماء منطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل ونهار علم ألا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ من خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إن الله غفور الرحيم.